الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد طبعا في الحلقة الماضية ذكرنا ان الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى محمد ذكرنا في الحلقة الماضية مسألة الملائكة قد يستغرب بعض الكتاب الماديين حتى من المسلمين قديما الحد بعض المسلمين قديما لتسرعهم في فهم مسألة الملائكة ومنهم الرازي أظن الرازي يعني ذكر أدونيس في كتابه كتابه المشهور الثابت والمتحول ذكر الرازي أنه كيف هؤلاء الملائكة جبناء خمسة آلاف ما استطاعوا ينصر المسلمين ولا استطاعوا كذا يعني يستهزئ الرازي ليس العالم صاحب التفسير آخر طبيب الرازي ينقل عنه طبعا لم يلاحظ الرازي أن الله اشترط الصبر بل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم فليس لم يشارك الملائكة في يوم أحد طبعا في المسلمين للأسف هم يظنون أن هذا الإمداد بالملائكة إمدادا روحيا أم إمداد مادي قد يشترك الاثنان نحن نؤمن كما قال الله ولكن لهم شروط أيضا لن ينصرك هذا درس المسلمين لن ينصرك وأنت خلاص مع عندي ملائكة أنا برتاح الله عز وجل لو أراده ما يحتاج أن يرسل الملائكة أيضا يعني لو أراده بأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ولكن الله يعني في خلقه شؤون وله حكمته ولا لا يسأل عما يفعل ولا نبالغ في في استجواب كأننا نقدم استجواب لله الله أعلى وأجل من أن نعترض يعني على عليه نحن نعم نفكر ونفتح الأسئلة لكن بلا كبر ليس هناك سؤال محرم مطلق في, في, في ديننا لكن سؤال معرفي ليس سؤالا متكبرا هناك فرق بين السؤال المتكبر والسؤال المعرفي السؤال المتكبر الله لا يهدي ولا ينبغي أن ينظر إليه أما السؤال المعرفي الذي يبحث عن معرفة مثل يقول لماذا الملائكة في يعني شاركوا ولم يقتل وهزم المسلمون نقول اقراوا الآيات بلى إن تصبروا والله اشترط الصبر لم يصبروا فالله لا بد ان يعطيهم درسا على اي حال نواصل في في هذه ثم الله نفس الشيء يعني الله عز وجل يقول وما جعل الله وما جعله الله الا بشره لكم وليطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم في سوره الانفال في بدر نفس الشيء ذكر نفس هذا الهدف ثم طبعا بعد ذلك نريد أن ننتقل إلى حتى نتمكن في هذه الحلقة من, من معركة أحد أن نستعرضها لأن طولنا يظهر لي يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا آية 139 من سورة ال عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين هنا أيضا في التمحيص وهو قد نبهنا عليه حتى يعلم الله الذين امنوا يعلم منهم المتميزون ويتخذ منكم شهداء يشهدون بان هؤلاء فروا وهؤلاء ثبتوا وهؤلاء نكصوا وهؤلاء ربما خانوا وهكذا لا بد شهداء ان الله لا يظلم احد ثم يقول وليمحص الله, اللذ... ولي... وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين هنا في علل في علل يوم احد وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين تمحيص الذين آمنوا تم طبعا قصة أحد معروفة في السير في تصور شعبي عنها معظم التصور الشعبي نتيجة كتب السير صحيح لكن فيه دقائق أخفيت ايضا فلذلك يقول الله عز وجل يعني سنأتي إلى أهمية التمحيص علة التمحيص هل شرحنا الابتلاء ومن ومن فروع الابتلاء انه ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم ليبلوكم ايكم احسن عملا الابتلاء فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه ونبلوكم بالخير والشر الابتلاء بالمعنى الشعبي يعني حادث مروري يعني عاهه يعني اعاقه لا هذا الابتلاء بالمعنى الشعبي أما الابتلاء بالمعنى القرآن فهو كل شيء يصيبك من خير أو شر أنت مبتلى ومختبر فيه عندنا تصور شعبي خاطئ لأن الله خلقنا ليهدينا والله يقول صريحا ولو شاء الله لهداكم جميعا لكن الله يبتلين جميعا الذين وصلتهم النبوه يبتلون والذين لم تصلهم من يبتلون الكفار يبتلون والمؤمنون يبتلون كيف؟ يبتلك الله ليبلوكم فيما آتاكم آتاك الله هذا العقل والسمع والبصر والفؤاد والصحة الله يبتلك فيهم يختبرك فيهم هل تحسن استخدامهم أم تسي هذا هو بالخلاصة ولذلك يتجلى عدل الله في الابتلاء لأن الشخص يحاسب على قدر ما بلغه على قدر ما يعقله فلا يحاسب الجاهل كما يحاسب العالم ولا يحاسب الذي في ادغال افريقيا أو استراليا كما يحاسب الذي يعيش بين المسلمين لا يختلف ولا يحاسب من علم الحجة في في الايات كمن يعني مسكين مقلد يقرا القران هكذا من العامه ما يعرف دلالات الالفاظ ولا يعرف المعاني فكل مع أن الكل مطلوب منه ان يفعل هذه الـ هذه الـ النعم أن يفعل السمع والبصر والسؤال مطلوب، لأن الله يعذب أيضاً من من ضل بلا شعور، من تساهل على إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، على إنهم الكاذبون ولكن لا يشعرون. ومع ذلك يعذبهم الله لماذا؟ لأنهم كان بإمكانهم أن يشعروا، وكان بإمكانهم أن, أن لا يكونوا سفهاء. الله يعذب يعني يعذب على التقصير في الإمكانيات إذا قصرت في استخدام الإمكانيات. حاسبك بها. أما الذي ليس عنده إمكانية رجل مسكين عام أو عجوز ما ما ما عنده إمكانية العلم. وصلت عمرها وصل إلى السبعين الثمانين وهي غير مؤهلة لسماع لسماع الشرح ولسماع التعليم من جلوس يعني هذا يختلف. فالله هو هو البصير بالعباد ولسنا نحن. طبعا هذا الذين بجانب النبي عليهم مسؤولية أكثر مننا أيضا. يعني نحن الآن في هذا الزمن أتينا بعد كتابة التاريخ والروايات والأحاديث والأحكام والعقائد وقامت الدول ونزل يعني انتهت وقامت على هذه فتصورنا للفهم القرآني ولسيرة النبي بالتأكيد نحن أقل محاسبة من الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين عايشوا العهد النبوي الذين عايشوا العهد النبي وكانوا باستطاعت من يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ان شعر أحدهم بضعف إيمان يا, ر... يا... يا رسول الله شعر بضعف إيمان ما س... يعني يتلقى النصيحة ما... كيف تنصحني إذا عرضت له شبهه سواء شبهه عن خلق الله عن الوجود عن اهل الكتاب عن النبوة عن يستطيع أما نحن اليوم تأتينا الشبهات وشبابنا ياتينا الشبهات ولا يجدون إجابة لا عند العلماء ولا عند الخطباء ولا الباحثين وحتى فيعيشون في وضع أسوأ بكثير والمسؤولية أقل أنا لا أقولها تقليلا لمسؤوليه الشباب وإنما أن الذين مثلما هناك فضل لمن ناصر النبي وصدق في جهاده وإيمانه فهناك مسؤولية أكثر على الذي يقصر وقد عرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام وعرف صدقه وعرف كتابه يعني الحج قامت عليه أكثر من المتأخر في الحج عليه في عدم النفاق في عدم الكفر في, في, في طرد الشك والريب في منع الفرار من المعارك في كل هذه الأمور يعني نحن لا يجب أن نعطي جيل النبي مدحا ولا ذما نعطيه مدح بقدر ما فعل من حسنات والذم يأتي لهذا الجيل بقدر ما قصر في هذه النبوة وهذه النعمة التي بين يديه يعني مثلا ربما الشرح أظن واضح عندما يعني عندما يظل ابن اب من الأبناء يظل ويخرج جاهل ووالده هو أو يعني عالم أو عمه أو هذا تكون المسؤولية عليه اكبر من مسؤولية شاب آخر نشأ, نشأ غير طبيعية في يعني بين والدين جاهلين أو ما استطاعوا ان يربيانه فالمسؤولية أين هي تقع أكثر؟ فكذلك الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام عليهم مسؤولية أكثر وذنبهم يكون إذا, إذا ارتكبوا ذنبا يكون أعظم من المرتكبين في عصرنا أو ما أشبه ذلك وهذا ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم سيأتي كيف أن الذنب يرتب على حسب الحجة التي بلغتك يكون الذنب أعظم كلما كانت كلما انتفت موانع الجهل بالشيء نواصل نقول هنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا التمحيص الله عز وجل أراد من معركة أحد يعني هذه الهزيمة وهذا القرحة الذي أصاب المسلمين كانت له فوائد أن الله علم الذين آمنوا الذين آمنوا هنا طبعا الله يعلمهم في الباطن او يعلمهم عنا لكن ليعلم الذين امنوا ليتحقق هذا العلم حضوريا امام الناس ليروه وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء يتخذ منكم شهداء معنى الشهاده في كتاب الله لها معنى هي يعني شهداء شهداء على ما حدث في المعركه شهداء بان الخلل بدا من المسلمين ليس فقط بسبب نزول أصحاب الجبل جبل الرماه هذا لعله سبب واحد من عدة أسباب وحتى لو نزلوا وحتى لو ثبتوا ولم يهنوا لن تصروا. ان شاء الله في, في الجزء الثاني بعد الفاصل سنكمل هذا السلام عليكم موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.tad.almalki.com <متع error> <متع error> بسم الله اذا قلنا معنى الشهادة يعني قبل الفاصل الشهادة لله يا ايها الذين آمنوا كنوا شهداء لله الشهادة هي الحضور بالمناسبة في المعنى في القرآن لا يسمى الشهيد المعركة شهيدا إلا بمعنى تابع للشهادة بالمعنى الأصلي الشهادة بالمعنى الأصلي هي الحضور هي الحضور هي الحضور والشهادة شهادة الله هي واضحة من أسمها بس كلمة شهيد في القرآن لم ترد كلمة شهيد وشهادة كذا إلا بهذا المعنى بمعنى الشهادة ليس بمعنى المقتول يعني مثلا عندما يقول الله عز وجل مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ليس المقصود هنا بالشهداء المقتولين في سبيل الله المقصود الشهداء بهذا المعنى الشهداء على الأمة الشهداء على الناس ويتخذ منكم شهداء بهذا المعنى لماذا قلت أنه لا يشمل المقتولين او ليس المعنى الاصلي المقتولين في سبيل الله التصور الشعبي صور لنا الشهاده مقتول في سبيل الله ان هذا هو المعنى الاصلي لا هذا معنى فرعي المعنى الاصلي هو هذا يا أيها الذين آمنوا كنوا شهداء لله والذين هم بشهاداتهم قائمون ولا تكتموا الشهادة هذا هو المعنى الأصلي أنا نفيت المعنى, المعنى الشعبي للشهيد يعني المقتول في المعركة وطبعا وقد أطلق على من لا يعرف أنه شهيد توسعوا فيه لأن الإسلام عسكر أقصد المسلمون عسكروا الإسلام أكثر مما عرفوه أكثر مما غاصوا في معرفته جعلنا الإسلام كأنه عسكري فتحنا وقاتلنا ومشينا ورجعنا وذبحنا هذا عسكرة الإسلام لأنه تولى يعني في القرون الأولى تولوا ناس ليس عندهم معرفة بدقائق الشرع ولا ب يعني عندهم معرفة بالعسكرية بالنواحي العسكرية فلذلك عسكروا الإسلام على أي حال إذن الشهادة لماذا نفيت معنا الشهادة ويتخذ منكم شهداء هنا ليس المقصود يتخذ منكم مثل حمزة ومصعب بن عمير أنهم مقتولين لا يتخذ منكم شهداء يشهدون على ما حصل ليعلم وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء ليس المقصود شهيد معركه وطبعا لماذا نفيت قلت نفيت لان الله عز وجل يسمي المقتول في سبيل الله مقتول في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ما قال ولا تحسبن الذين استشهدوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا وقال عن النبي وهو نبي اتا أو قتل لم يقل أفئمت أو استشهد تمام فالمعنى فهذا المعنى إنما استعير فيما بعد حديثيا وروائيا استعي استعير استعيرة من المعنى الأصلي الذي هو الحضور والشهادة بالمعنى الذي شرحناه فعلى يتحال إذا هناك أهداف في معركة أحد يعني أو ولله علل في عدم مصرة المسلمين لما علمه أنه استزل, أنه استزل لهم الشيطان بعض ذنوبهم ولما علم فرارهم ولما علم طمعهم في الغناء ولما علم ولما هناك أشياء علمها الله عز وجل هنا يقول وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين عندما يختم ولا يحب الظالمين يجب أن يفهم فهما غير الفهم الشعبي يعني لأن الظلم له ايضا تشعبات ومعاني ليس هذا وقت شرحها وليمحص الله الذين آمنوا قلنا لكم أن الابتلاء وفروعه هدف هدف أول قبل هدف الإيمان لماذا هدف أول قبل هدف الإيمان لأن الإيمان الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا اكراه في الدين قد تبين الرشد نلغي تمام أما الابتلاء فهو حاصل على الجميع من بلغه ولم يبلغه كل يبتليها الله او يختبره أو يحمله مسؤوليه على قدر ما بلغه من العلم والإدراك إذن بينما الإيمان اختياري بل العدل غايه قرانيه فوق الإيمان لأن الله عز وجل يقول ولقد ارسلنا رسولنا بالبيانات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ذكر أن القيام القسط هو هدف من اهداف ارسال الرسل وبعث انزال الكتب وبعث الرسل ولم يذكر يعني هذا هدف أعلى من أركان الإسلام إلا الشهادتين. لم يذكر الله عز وجل أننا أرسلنا الرسل وبعثنا وأنزلنا الكتب وارسلنا الرسل من أجل الناس أن يصلوا أو يصوموا أو يحج أو يزكى مع أهمية هذه الفروض لكن قال ليقوم الناس بالقص. لكن أيضا لأن الدول التي قامت عبر تاريخ الإسلام كانت ظالمة فلا تحب أن ترفع معيار الظلم اللي يهتم به المسلمون ولا معيار المعرفة رفعت من المعايير العبادية التي يعني تخص الفرد. يؤديها وهكذا ونزعت روح الإسلام من الداخل والشيطان قائد هذا الضلال العام كله كما قلنا يجب أن نفهم هذا تماما يجب إعادة ترتيب معارفنا وفق القرآن الكريم يجب إعادة ترتيب إيمانياتنا ومعارفنا والأهم في ديننا والأقل أهمية والأقل أهمية وكذلك الأكثر جرم الجرائم الكبرى والجرائم الوسطى والصورة يجب إعادة كل هذه المعرفة لأن الثقافة لها دور في لها لها سلطة على الضمير ولها سلطة على, ال على العمل على الجوارح طبعا كلامنا لا زال في السيرة وإلا معارف القرآن لو عدنا إليها لو عدنا إليها لكان فينا من وصل إلى المريخ وليس إلى القمر لو لو كنا لو كنا من قديم يعني عندنا اهتمام طبعا لا أبالغنا في هذا الكلام ليس كلاما إنشائيا أو وعظيا ربما يعني تمكن المسلمون في الفلسفه انظروا عندما تمكنوا في الفلسفه المعرفيه فيما يخص الوجود كيف تفوقوا على الغرب والشرق الفلسفه الإسلامية لكن لم يهتموا بالماديات لو اهتموا بالماديات التي أمر الله بالاهتمام بها لا لوصلوا ايضا ولكن كما نعرف ان علماء المسلمين الذين لجؤوا للماديات وجدوا تكثيرا من من الطرف الشعبي السياسي التابع للسياسه ابن سينا يكفرون الفارابي يكفرون ابن النفيس ابن الهيثم الخوارزمي كل هؤلاء ابن الرشد وغيرهم وجدوا تكثيرا من الطرف الذي يصنم الألفاظ والمصطلحات كما قلنا في بداية الحلقات ويعتبرها يعني يعتبر هذا خطر على الدين ولا زلنا نعاني اليوم نعاني من هؤلاء اليوم ولذلك كما قلت لا يتيحون لنا حتى قراءة الآيات الآن بعض الآيات ربما ما تعجبها من تقرأ هذه الآيات لابد تذهب لحديث في الطبراني حسنه فلان على ايه حاله يقول الله عز وجل وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ايش معنى يمحق الكافرين هل هو الكفر بالمعنى العام او بالمعنى الخاص الكافرون انتصروا يوم احد طيب لماذا الله عز وجل يقول وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين هل هو بالمعنى الخاص ايضا إذا كان بالمعنى الخاص يمحقهم يعني أن خذلانهم للنبي وفرارهم أو توقفهم عن المعركة لم يحضر عبد الله بن كما قيل عبد الله بن أبي جماعة يعني لم يحضروا وبعضهم فر أليس هذا محقا قد إذا, إذا, إذا أريد بالمعنى الخاص مشكلة أما إذا أريد بالمعنى العام ويمحق الكافرين فهو ليس ظاهرا يعني محق كفار قريش إن كان المراد يعني محقهم من حيث زيادة آثامهم وزيادة أوزارهم فربما يعني ربما بس إن أريد المعنى الخاص بالكفر اللي هو داخل المسلمين فأحداث أحد بحاجة أن تدرس ليعرف منهم هؤلاء الذين امتحقوا الذين يعني خذلوا النبي عليه الصلاة والسلام سواء أنهم لم يخرجوا أصلا واحتجوا لو علمنا قتالا لاتبعناكم أوى الذين فروا والرسول يدعوهم في أخراهم كما ستشرح الصورة يقول الله عز وجل أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذا أيضا فرز هذا فرز هذه الآية فرز قرآني ونحن مركز على الفرز القرآني أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجل الله الشاكرين هذه كلها تحكي عن معروف أنه عندما اشيع أن النبي قتل فانهزم المسلمون وكان يعني معظمهم طبعا ثبت من المسلمين قله أول ما ثبت ثلاثة أو ثم عشرة ثم تكاملوا من منفاء بعد هروب حوالي ثلاثين ثلاثين من أصل ألف تقريبا لأن أصحاب أو سبعمائة من أصل 700 لأن المنافقين عبد الله بن أبين خذل بثلث الناس تصور ثلاثين من أصل السبعمائة والسبعمائة أين ذهب أين هذا الإيمان يعني الرسول يدعوهم وهم يهربون هذا, هذا شيء يعني لا يتصور هذا غير متصور لولا أن الله ذكر أنهم فعلوا هذا ربما ما نصدق حتى في اعراب عاديين انه انهم يهربون وسط المعركه والنبي موجود اذ تصعدون ولا تلون على احد كما في الايه تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم يعني النبي ناديهم وهم هاربين ليس كلهم طبعا الذين هربوا لكن كانوا كانوا اكثر يعني كانوا اكثر من الثابتين طيب الان هذا غير متصور طبعا لماذا غير متصور لأن معلوماتنا عن ذلك الجيل مبالغ فيها زيادة علز لا تلتزم المعنى القرآني ماذا نفعل بل تلين بهذه الروايات التي صورت ذلك الجيل أنه يعني كله على قلب رجل واحد الله عز وجل بينا ومنهم ومنهم وفيكم وفيه ويعاتب ما أخذنا هذا ما صدقنا كل هذه الآيات عند روايات أخرى ما لم أقصد. لم نصدق الآيات. لا أقصد أنك نكذبها يعني جهرا. نحن بحاجة أن نستشرب الصدق فيها. أن أن نشربها من جديد. أن نعتقدها من جديد. أن, أن تعيش في أرواحنا. ليست فقط هذا نعم. هذا نعم. آيات صحيحة لكن إيش لكن. على أي حال. ولقد كنتم تمنون انظر عتاب الله عز وجل لذلك الجيل حتى نعرف. ماذا عانى النبي عليه الصلاة والسلام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين كما قلت العلم الله يعلم من قبل من سيكون صابرا لكن علما ظهوري يظهر حتى يظهر هذا العلم في الواقع وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين طبعا انا أخالف من يستدل بهذه على تحقق الانقلاب بعد النبي عليه الصلاه والسلام أن هذه لكن هذه تحكي أفئن يعني يعني لو حصل هل, هل ستنقلبون على اعقابكم من ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا يعني سيحدث نوع من الانقلاب بس ما حجم هذا الانقلاب نسبته يحتاج إلى بحث لكن قول الله عز وجل وسيجدل لها الشاكرين يدل على كفرق المنقلبين وكلمة الانقلاب هذه أيضا لها معنى واسع في القرآن قد يكون انقلاب كلي كما حدث مسلمة الكذاب وأتباعه وقد يكون انقلاب جزئي أو انقلاب عن بعض, عن بعض الهدى اتباع عصبية أشبه ذلك منع, منع مال منع حق الله وهكذا هذا يحتاج إلى تفصيل ليس ليس هدفنا دراسة ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما دراسة الناس الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام من يسمون صحابة مهاجرين أجرنا أنصار بأن هذه المجموعات كان الله يفصل فيها ويجعلها كما ذكرنا في الدوائر يعني يميزها يجعل ميزات داخلها ليس كلها على قلب رجل واحد وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www